والحديث الآن عن الاستثناء بعد بعد ما انتهينا من الكلام عن تمييز بنوعيه المفرد والجملة المميز الملفوظ أو الملحوظ يكون الكلام عن نوع آخر من المنصوبات وهو المستثنى. وكما سبق في درس التمييز ليس كل تمييز منصوب ليس كل تمييز منصوب فهناك تمييز مجرور كما ذكر في تمييز المساحة والوزن والكي. يجر في حالتين وينصب في حالة اشتريت قيراط قيراط أرزل وقيراطا ارزا وقيراطا من أرز إذن يجر في وجهين وينصر في وجه ولكن هم قالوا التمييز اسم منصوب يزيل إبهام الذات أو النسبة على الغالب إن انه يأتي كثيرا منصوبا وضح, وضح وضح كل هذا في الدرس الماضي كذلك المستثنى ليس كل مستثنى منصوبا وإنما هناك المستثنى المجرور دائما وهناك المستثنى الذي يجوز فيه وجهان يجوز فيه وجهان رفع نصب نصب وجر نصب وجر إذن هم إنما ذكروا المستثنى في المنصوبات على سبيل الغالب لا على سبيل الديمومة وأن كل مستثنى دائما ها منصوب لا قال ابن الروم وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلى وعدى وحاشا قوله حروف يريد أدوات يقصد بذلك ادوات او على سبيل التغليب والا فغير وسوى اسماء باتفاق النحام غير وسوى اسمان باتفاق النحام وخلا وعدا هذان فعلان او حرفان فعلان او حرفان فقوله وحروف هذا على سبيل التغليب وليس معنى ذلك ان كل الثمانيه حروف لا منها ما هو اسم باتفاق غير وسوى ومنها ما هو فعل او حرف وهو خلا وعد طيب هذا شيء الشيء الثاني قوله سوى وسوى وسواء هذه لغات في سواء وجمهور العرب على كسر السين سواء وجمهورهم على اعتباره اسما مقصورا اسما مقصورا آخر وألف لازم مفتوح ما قبلها مع معرب بالحركات المقدرة مرفوع بضم مقدرة ومنصوب بضم مقدرة إلى آخره منصوب منصب بفتح مقدرة إلى آخره ومن العرب من يضم السين سوا مع التنوين ومنهم من يمد الهمزه المقصوره فيقول سواء إذا سوى وسوى وسواء هذه كلها لهجات لحرف واحد لاسم واحد ولكن هو كعادته يزيد احيانا ويطمئن واحيانا يقصر ويختصر الشاهد الاستثناء له أدوات منها إلا وهذا نوع ومنها إلا غير وسوى وهذا نوع ومنها غير عدا وحاشة وحاش وخلا وهذا نوع إذن أدوات الاستثناء على ثلاثة أنواع إلا النوع الأول غير وسوى النوع الثاني عدا وخلا وحاشا النوع الثالث أما إلا فهي حرف استثناء باتفاق إلا حرف باتفاق غير وسوى إسماني باتفاق عدا وخلا فعلان ماضيان او حرفان فعلان ماضيان او حرفان حاشا حرف حاشا حرف ما معنى الاستثناء اخراج جزء من حكم الكل بأداة من أدوات الاستثناء الاستثناء نحويا إخراج جزء واحد أو اثنين أو أكثر من حكم الكل أن تذكر اسما بعد أداة استثناء يخالف ما قبلها في الحكم حضر الطلاب إلا واحدا اخرجت واحدا من حكم ما قبل الا قبل الا الطلا انت أثبت لهم الحضور ونفيته عن عن الاسم الذي بعدها هذا معنى الاستثناء اخراج جزء من حكم الكل باداه من ادوات الاستثناء طيب قال فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيد وخرج الناس إلا عمرا وإذا كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيد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 اصبح. أنواع أو اقول إعراض المستثنى يرجع إلى الأداة التي استثنيت بها فإن استثنيت بإلا نعم يرجع إلى الأداة إعراب المستثنى يرجع إلى الأداة لو استثنيت بإلا لابد أن تنظر في نوع الأسلوب الذي معك إذا استثنيت بغير أو سوى كان المستثنى دائما مجرورا كان المستثنى دائما مجرورا بالإضافة طيب نتحدث الآن عن المستثنى بإلا المستثنى بإلا أدوات الاستثناء على كم قسم ثلاثة إلا غير وسوى عدا وخلا وحاشا المستثنى بإلا عند إعرابه لا بد أن تنظر في نوع الأسلوب الذي معك في نوع الأسلوب قد يكون الكلام تاما مثبتا تاما مثبتا تاما أي ذكر المستثنى منه اللي هو الكل مثبتا أي أن الكلام غير منفي مثال قام القوم إلا زيد قام القوم الا زيدا قام القوم كلام مثبت او منفي مثبت طيب قام القوم الا زيدا اداه الاستثناء الا المستثنى زيدا استثنيته من القوم اذن القوم يقال عنه مستثنى منه مستثنى منه الكل وزيد مستثن الجزء الذي أخرجته من الكل إذا ذكرت المستثنى منه فالكلام تام كامل وإذا لم يأتي حرف نفي فالكلام مثبت معنى قوله تاما موجب تاما أي ذكر المستثنى منه لأنك في هذا المثال قام القوم إلا زيدا ممكن تقول ما قام إلا زيد لا هو التمام اللغوي ذكر المستثنى منه ذكر الكل ذكر الكل الذي استثنيت منه أخرجت منه أي نعم وضح إذن معنى قوله تاما أي أن المستثنى منه مذكور موجبا أي أن الكلام مثبت غير منفي مثاله قام القوم إلا زيدا فهمت الدروس إلا درسا صليت الصلوات إلا العصرة مثلا ها وضح هنا يجب نصب المستثنى لا بغض النظر لإستثناء متصل أو منقطع هذه مسألة معنوية يعني إن كان المستثنى من المستثنى منه فهو متصل قام القوم إلا زيدا إذا كان ليس منه فهذا يقال عنه استثناء منقطع في التام المنف تام المنف الاولى في المنقطع النص نعم لابد هذا على الاتصال أو الانفصال يعني قد يكون منه فيقال عنه باستثناء متصل قام القوم الا زيدا وقد لا يكون منه فيقول عنه استثناء منقطع ومنه فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لأن إبليس لم يكن من الملائكة كان من الجن فهذا استثناء منقطع ولكن هذا من ناحية المعنى أما الآن فنحن نتحدث من ناحية الإعراب المذكور هنا الكلام عن الإعراب أما هذا فزيادة وتفصيل ليس في هذا المختصر طيب قام القوم إلا زيدا المستثنى زيد أداة الاستثناء إلا المستثنى منه القوم المستثنى منه الكل المجموع هذا يقال له المستثنى منه والجملة مثبتة إذا هنا يجب نصب المستثنى يجب نصب المستثنى فتقول زيدا مستثنى بإلا من صوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة طيب قام القوم إلا رجلين إلا رجلين مستثنى من صوب نصبه الياء قام القوم إلا رجالا مستثنى من صوب بلايه لانه لأنه جمع تكسير وإن كان الكلام منفيا تاما منفية أي جاءت أداة نفية تامة أي أن المستثنى منه مذكور جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء البدل أن تجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه بدلا منه يعني تنظر في إعراب المستثنى منه وتعطي المستثنى نفس الحكم جاز هذا ويجوز النصب على الاستثناء إذا كان الكلام تاما منفيا المثال السابق قام القوم هذا تام مثبت طيب تام منفي تقول ما قام القوم ما قام القوم إلا زيد أو زيدا يقول ما قام القوم إلا زيد أو زيدا هذا أو ذاك الكلام تام تام أو ناقص تام لأن المستثنى منه مذكور القوم ثم إن الكلام منفي بحرف النفي ما إذا الكلام هنا تام منفي في المستثنى لك وجهة أن تعطيه حكم حكم المستثنى منه على البدليه أو تجعله منصوب ما قام القوم القوم فاعل القوم في هذه الجملة فاعل مرقوع فلك أن تعطي الرفع للمستثنى فتقول ما قام القوم إلا زيد ما قام القوم إلا زيد وكأنك تقول ما قام إلا زيد لأن في حقيقة الأمر الذي فعل القيام زيد ها أنت نفيته عن القوم وتثبت لزيد فزيد في المعنى فاعل فيأخذ هو الرفع على البدليه بدل مرفوع وعلامة رفعه الضم ويجوز أن تنصبه على الاستثناء لأن الا هنا موجودة وأنت استثنيت زيدا من القوم فمعنى الاستثناء موجود فجاز لك النصب، فتقول ما قام القوم إلا زيدا مستثنى منصوب علامة نصبه الفتحة طيب تقول ما شرحت الدروس إلا درسا ليس لك هنا إلا وجه واحد هو النصب ولكن تنصب على البدل أو تنصب على الاستثناء ما شرحت أو ما فهمت الدروس مفعول به منصوب منصوب فاذا استثنيت منه فتاتي بمستثنى منصوب على البدن الا درسا أو مستثنى منصوب على الاستثناء فتقول الا درسا واضح طيب ما ذهبت إلى الأقارب إلا إلا واحدا أو واحد ما ذهبت إلى الأقارب إلا واحدا منصوب على الاستثناء إلا واحد مجرور على البدل لأن الكلام تام منفي واضح الكلام؟ نعم المستثنى يتبع المستثنى منه في الاعراب اذا كان الكلام تاما منفيا تاما منفيا لانك في هذا المثال ما ذهبت الى الاقارب الا واحد تقدير الكلام ما ذهبت الا لقريب واحد صح فياخذ الحكم على البدليه نعم ها إذا كان الكلام تاما من نعم المستثنى يأتي يأتي ضميرا حضرنا إلا واحدا يأتي ضميرا يعود على كلام سابق وتقول ما حضرنا إلا واحد أو واحدا خلاص وتقول ضربنا المعلم هل تستثني من الـ من الـ ضربنا المعلمون ضربنا المعلمون الا هتستثني من الضمير ولا تستثني من المعلمون يرجع لنيه المتكلم الا واحد كلهم ضربون مع واحد هو اللي عنده رحمه فما ضربنا والا واحدا منصوب على الاستثناء ماشي وتقول ما ضربنا المعلمون الا واحدا كلنا ضربنا الا واحد يصح ان تستثني هذا او هذا على حسب المعنى واضح طيب نعم ماذا تريد نعم لا يجوز فيه البدليه ويجوز فيه النص ما شرحته من الدروس الا درس ما شرحته ما ما نفية. لا اشكاك هو اصل الكلام ما شرحته الا درس ان راعيت المعنى لك النصب فقط وإن راعيت اللفظ عندك من حرف جر عندك من حرف جر ان راعيت اللفظ جاز لك الجر ما شرحت من الدروس الا درس على النظر للفظ منه وإن راعيت المعنى ما شرحت الدروس لان مين هنا حرف جر زائد ها فما شرحت الدروس إلا درسا لك النصب على المعنى واضح بالإضافة إلى النصب على الاستثناء يبقى في نصب على الاستثناء هذا وجه تنصب على المعنى غير الاستثناء بدل من الدروس والدروس في الأصل كانت مفعولا به ومن حرق جر زائل واضح ويجوز أن تكون من للتبعيد وليست زائدة هنا ها طيب دعنا من هذا الكلام الحالة الثانية للأسلوب أن يكون تاما منفيا تاما منفيا فلك في المستثنى وجهان أن تجعله بدلا من المستثنى منه أو أن تجعله منصوبا على باستثنانه الحالة الثالثة للأسلوب لأسلوب الاستثناء أن يكون ناقصا، ناقصا عكس تام، أي أن المستثنى منه غير مذكور، لم يذكر في الكلام، وهذا لا يكون إلا منفيا، وهذا لا يكون إلا منفيا. يعني لا يصح أن تحذف المستثنى منه من الكلام في كلام مثبت لا يمكن لا يمكن يعني ما تكون مثلا قام إلا محمد قام إلا محمد لا يصح طعا وهو صنف جزء من الطعام أكل. ها؟ أكل من اكل ايه تقول اكل محمد الا صنفه اكل الا صنفه اين الفاعل هذا لا لا يصحح كلام لا يسمع اصلا فاذا كان الكلام ناقص اي ان المستثنى منه لم يذكر فلا يكون الكلام الا منفيا لا يكون إلا منفي مثاله ما قام إلا زيد أين المستثنى منه غير موجود أين المستثنى زيد ما أدت الاستثناء إلا هذا الأسلوب تام ناقص مثبت من منفيٌ بما هنا تكون إلا أداة استثناء ملغاه لا عمل لها وتعرض المستثنى على حسب موقعه في الكلام ما قام إلا زيد كأنك تقول قام زيد فزيد فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهرة وإلا أداة استثناء ملغاه لا عمل لها هنا لا عمل لها ولكن لها معنى ليس في كلام العرب حرف إلا وله معنى قد يكون الحرف لا عمل له لا عمل لا ينصب، ولا يجر ولا يرفع لا عمل له ولكن لا بد أن يكون له معنى لا بد أن يكون له معنى فإلا ملغات لا عمل لها نعم ولكن المعنى هنا حصر وقصر للتوكيد حصر وقصر ما قام الا زيد تحصر تقصر القيام على زيد لتؤكد ان الذي قام هو زيد اذن في معنى انما هل إلا عمل لا عمل لا عمل واضح ولو قلت نعم نعم اوليائه المتكون حصر وقصر ان في ان حرف نفي ان حرف نفي ان انت الا نذير ما انت الا نذير ان حرف نفي بمعنى ما حرف نفي نعم فين ان اوليائه لا المستثنى منه غير مبتدا خبر اولياؤه المتقون ويجوز اولياؤه خبر مقدم والمتقون مبتدا وخبر المتقون اولياؤه ولكن هذا خارج الاستثناء طيب لو قلت ما ضربت الا زيدا ما ضربت الا زيدا هنا الاسلوب ناقص منفي ناقص لأن المستثنى منه غير مذكور ومنفي لأن الكلام منفي بما إذا الا ملغات لا عمل لها وتقدير الكلام ضربت زيدا زيدا مفعول به والا ملغى ما مررت إلا بزيد لو قال ما مررت بالناس ما مررت بالناس الا زيدا بالنصب على الاستثناء أو زيد. إنما لما قال ما مررت إلا بزيد زيد مجرور بعد الباء علامة الجاب الكسرة لأن إلا ملغات لا عمل لها إذن ملخص الكلام في الاستثناء بإلا بد أن ننظر إلى نوع الأسلوب فإذا كان الكلام تاما مثبتا وجب نصب المستثنى على الاستثناء وإن كان تاما منفية جاز لك البدل وجاز لك النصر وإذا كان ناقصا ولا يكون إلا منفية فإلا ملغات لا عمل لها والمستثنى يعرب على حسب موقعه في الكلام ما مررت إلا زيدا كلام غير صحيح ما مررت إلا بزيد ما مررت بالقول الا زيد او زيده نعم نعم ما كان محمد الا رسول الله نعم خبر كان هنا خبر كان منصوب والا ملغا لا عمل لها الا ملغا لا عمل لها تقديره كان محمد رسولا مش محمد. هو كل ما كان محمد انما لو قال وما محمد إلا رسول مبتدا وخبر. أين ذهب صاحب الصيدلة الذي كان يريد أن يسأل طيب نعم يسأل قطر الندم نعم نعم من العرب من عاملها تلك المعاملة يعني من العرب من جعله ظرف زمان مبنيا على الكسر ومنهم من عامله معاملة الممنوع من الصرف وفي كلمة واحدة منهم من اعربها بالرفع اذا كانت مرفوعة اعربها بالضمة اما اذا كانت منصوبة او مجرورة عاملها معاملة الاسم المبني هذا كله سمع عن العرب لا اشكال عرب احرار يتكلمون كيفما شاءوا والنحاه يستقرؤون يتتبعون الكلام ويقعدون لا اشكال في كلمة امس من العرب من عاملها معاملة المعرب اذا كانت مرفوعه ونفسهم انفسهم عاملوها معاملة المبني اذا كانت منصوبه او مجرور سمع عنه تقول امس امس نعم اسم طيب نريد جمله فيها استثناء بالا جمله فيها استثناء بالا نعم وما يضل به الا الفاسقين جميل ما نوع هذا الاسلوب نعم الاسلوب تام او ناقص ناقص لانه لم يذكر المستثنى منه وما يضل به الناس او من الناس هذا غير مذكور اذا الاسلوب ناقص طيب مثبت منفي إذا الا ملغى عمل له تقديره يضل الله به الفاسقين ولكن إيه هنا للحصر والقصر لمعنى بلاغي نعم وما كان البشر ان يكلمه الله الا وحيا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا نعم الا وحيا جميل نعم كل شيء هالك الا وجهه وجه لنا هذا الكلام اه بالصوب تام منفي ناقص منفي تام مثبت ها كل شيء هالك الا وجهه كل انت تام مثبت وجه الله شيء وجه مستخنى من شيء خلاص هذا من حيث النحو والكلام مثبت اذا يجب النصب الا وجهه يجب النصب تام مثبت ولا نعم الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين من يوديه الكلام نعم. الكلام تام ومثبت الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقين المتقين مستثنى من الاخلاء لان الاخلاء يكون متقي وغير الخل هذه تقع بين المتقين وغير المتقين اذا المستثنى منه موجود كلمه الاخلاء والكلام مثبت تام مثبت اذا يجب النصب هنا نعم قال ابن ليس احد الا يؤخذ من قول ويترك الا رسول الله ليس احد ليس احد الرسول صلى الله عليه وسلم احد مستثنى من ذلك واحد هنا على العموم لانها جاءت من فيه ليس احد يؤخذ من كلامه ويترك الا لا الا رسول بدل من احد الا رسوله منصور على الاستثناء فسجدوا الا ابليس كلام تام مثبت اذا يجب النصب اذا يجب النصب نعم نعم قضيه الانقطاع والاتصال لا تغير في الاعراب الاتصال او الانقطاع هل المستثنى من جنس المستثنى منه او لا هذه لا تغير في الاعراب انما ترجح في التام التام المنفي في التام المنفي ترجح النصب اذا كان متصلة وترجح البدلية اذا كان منقطعه على خلاف ايضا بين العرب. لكن الاعراب هو هو تام مثبت تام منفي ناقص منفي يجب النصب منصوب او بدل على حسب موقعه نعم وما محمد الا رسول ناقص منفي مبتدا خبر محمد رسول نعم ما حرفنا في مبني على السكون لا محل لهم من الاعراب محمد مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضم والا حرف استثناء مبني لا محل معراض ملغى لا عمل له ورسول خبر طب من ناحية المعنى ما الفائدة حصر قصر نعم من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه من يشفى عنده إلا بإذنه إلا بإذنه هنا المستفنة اللي هو الجار والمجرور قام مقام المستثنة يعني إلا إلا مستأذنا إلا مستأذنا لا أحد يشفع إلا مستأذنا فهذا في موقع الحال نعم كيف نطرق ماذا عمل له وما ليس ما إيه ما يعمل سعمل عمل ليس محمد <تصفيق> نعم وما هذا بشر إذا ما تعمل اذا جاء بعدها جمله مثبته جمله اسميه مثبته فهي تعمل عند الحجازيين جمله ليس فيها الا يعني مثبته أي ليس فيها الا اذا جاء بعدها جمله ليس فيها الا فهي تعمل عمل ليس عند الحجازين وعليه قول تعالى ما هذا بشر اما بني تميم فلا يعملونها ما هذا بشر حرف نفي فقط لا عمل له اذا جاء بعدها الا فلا تعمل ما حرف نفي باتفاق لا يعمل نعم ما نعبدهم الا ليقربونا نعم الا ليقربونا هنا المصدر المؤول لان يقربونا على الحاليه منصوب عليه ما نعبدهم الا مقربين لنا او ممكن يكون مفعول الاجل الا تقريبا لنا لا المصدر المؤول الا ليقربونا الا مقربين لنا الا مقربين لنا مقربين لان هما الوسيطه اسم فاعل الا مقربين لنا او الا تقريبا لنا نعم إلا أن ياتينا بفاحشة إلا أن ياتينا إلا آتيات بفاحشة نعم وما آمن معه إلا قليل ما نوع هذا الأسلوب ناقص منفي آمن قليل فعل وفاعل فعل وفاعل نعم نعم فشاربوا منه الا قليل هذا من على الاستثناء وجوبا شاربوا القليل مستثنى منه الجماعة وهو الجماعة هذا المستثنى منه الجملة مثبته فهنا يجب النصب. ما فعلوه الا قليل على البدليه ما فعلوه الا قليلا نحويا يعني هذا من على الاستثناء وما اوتيتم من العلم الى قليلى نعم نعم وما من امتن الى قلى فيها نذير الى قلى ماشي نعم نعم كل كل نعم نعم استثناء تاتي استثناء نعم كل نعم كل غير ولكن قد يحذف المستثنى بعدها حضر خمسة لا غير وتسكت يعني لا غير ذلك تصدر غير في الكلام تأتي متصدرة في الكلام مبتدا ماشي سد كل الابواب الا باب إلا, الا باب ابي بكر هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم